Boek twee. 24. 24. 24 De Heb je de bus gemist? <mys> هل قد فاتك الباس؟ اكب ان حالف اور او بي جواخت لقد انتظرتك للتو نصف ساعة لقد انتظرتك نصف ساعة هب يغين موبيل التلفون با ي؟ ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ wees volgende keer op دقيقا في, المرة دقيقا في المره القادمه neem de خذ سياره اجره في المره القادمه خذ سياره اجره في المره القادمه معك مظلة مطر في المرة القادمة خد معك مظلة مطر في المرة القادمة مرغن بنيك فري غدا عندي عطلة غدا عندي عطلة هل سنلتقي أشبريكن هل سنلتقي غدا؟, هل سنلتقي غداً؟ het spijt me, maar morgen lukt me niet. Jeusifunie, gadan, laa yunaasibunie. Jeusifunie, gadan, laa yunaasibunie. Heb je al plannen voor dit weekend? Hël قad خططt li şey'n fi عطlati nahaiyeti haza l'asboor? Hël قad <adventures> خططt li şey'n of heb je al iets afgesproken? Of قد zult u Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. Zullen we gaan picknicken? هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه هل نذهب الى الشاطئ هل نسافر الى الشاطئ هل نسافر الى الجبال هل نسافر الى الجبال اكم ياتي لاصطحابك ik kom je thuis ophalen. Ik kom je op de bushalte ophalen. Ik kom je op de bushalte ophalen. سأأخذك من محطة الباصات.